على مش قادره لسه ساكده انك انت بقيت معايا وخلاص كل اللي انا حلمت بيه بقى بين ايديا مش عايزه حاجه تاني خلاص حبك كفايه واحلم واتمنى إيه من الدنيا انت كتير علي ربي داي خليك لقلبي تبقى طول العمر جمي كل ما حاجه حاجة عالك بعرف اني اخترت صح كل انا احلى صدحة يلي جنبك حصريا على انغامي تقدرت ولجتني في ما انا كنت قبلك مش عايشه وخلاص حييش يا مالك كنت بدور وبجد مش قادره اتصور لو عمري كان قبلك عدى ما قابلتنيش من حسن حظي كنت قبلك مش عايشه وخلصت حييت يا ما لي كنت بدور بجد مش قادره اتصور لو عمري كان قبلك عدى Kino على ارهابي انا احلى صدفه يلي جنبك ببقى عارفة إنك انت